لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاؤهم العذاب ولا يأتيهم بوطء يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما تعملون يا عبادي الذين آمرون إن أرضي واسعة فأي يفعبدون كل نفس ذائقة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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن لا يؤفكون الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أو لم يروا أننا جعلنا حرماً آمنوا ويتختف الناس من حولهم أو يروا أننا جعلنا حرماً آمنوا ويتختف الناس من حولهم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 ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئ إنهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدئ إنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين